انت لوث الاسلام في نظر الناس حذاري ان تكون مثال سوء حذاري ان تضرب المثل السيء لغير المسلمين وللمسلمين من الذين يرجون رحمه الله ولا يخافون عذابه حذاري ان تلوث الصفه التي لا تمتق عين حذاري ان تأتي بأمر ينقض الصفه التي حلالك الله رب العالمين بها عباد الله ان المسلم لا يكون حقودا استاصل الحقد في قلبه ولا حسودا قد استجمع الحسد على ذات احبته فؤاده لا يكون المسلم كذلك ولكن في كل نفس من الحسد ما فيها وفي كل نفس من الحقد ما فيها كما قال الرجل للحسن المصري ايحسد المؤمن قال ومن انساك اخوه يوسف لا ابانك كانوا مؤمنين وحسدوا أخاهم ولكن ما كان حسدهم يتنزل شيئا بعد شيء أرادوا أن يقتلوا أخاهم أو أن يلقوه في الفلاة حتى تفترسه السباع ثم استقر الأمر على أن يلقوه في الجب ووقفوا بمبعدة يرخبون حتى إذا ما جاءت السيارة فالتقطوه عادوا إلى أبيهم بما عادوا إليه ولكنهم فينفث الغضب في صدر المسلم ولو حسد شيئا من بعد شيء ينزل شيئا من بعد شيء ثم ياتي المتاب الى ربنا بالجلال من بعده عباد الله احفظوا الصفه التي وصفكم ربكم تبارك وتعالى بها هو سماكم المسلمين من قبل عباد الله احفظوا الصفه وحافظوا عليها احترموها وقدروها فهي منة من الله رب العالمين بها عليكم واحذروا فإن الله إذا ما عمل إذا ما عمل الله رب العالمين بالجحود نسع نعمته وإذا نزعت النعمة عن عبد المعلم فقل أن تعود إليه بعد. فل availability الله واسأل الله رب العالمينِ أن يوديم عليكم نعمة الإسلام. اللهم آدم علينا نعمة الإسلام. للا هم طاهر قلوبنا من الحقد. طاهر قلوبنا من الحقد. تهري قلوبنا من الحقد. طاهري قلوبنا من الحسد. اللهم طاهري قلوبنا من الحسد. اللهم اغفر لنا وارحمنا. il pissed lena وارحمنا. قف لنا وارحمنا اللهم آتنا ورث عنا عافنا واف عنا اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين